قناة أبو فرج الدعوية تقدم. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاقة. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادو. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة الآخرة إن هذا ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر والإشراق والطير محشورة كل له ملكه وآتيناه الحكمة وآتيناه بغى بعضنا على بعض فاحكموا ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلهم ضل فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا فغفرنا له ذلك وَإِنَّ فاحكم ب... بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا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 صالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتبينك كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبرون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 بالسوق والأعناق الله سمع الله لمن حميده الله الله, الله الله الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله الله اكبر بسم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 سيكب غير حساب وان له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر واذكر عبدنا ايوب اذ, نادى إذ نادى يطان بنصبه وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لهم اهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمه خذ بيدك ضغذا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صاب. خالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسмаيل واليسع وذ الكفل وكلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب الطاغين لشر ما أب جهنم ما يصلونها جهنم ما هذا هذا حميم وغساق هذا حميم الساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم إنهم أبكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاب ضعفًا سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك إن ذلك لحق تخاصم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما الغفار قل هو نباء عظيم نباء عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملاء الأعلى إذ يختصمون أيها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 ك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين قال رب فأضرني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من قال فبعستك لا أخوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم ومن من تابعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين.